وتكون الجبال وتكون الجبال كالعهن المفوج القارع ما القارع وما أدرك ما القارع يوم يكون.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 فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثور وتكون الجبال وتكون الجبال كالاهن المنفوش فاما من ثقلت موازينه فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه الراضيه فهو في عيشه الراضيه وَأَنَّ مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأَنَّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَجْرَا كَمَا هِيَ نَارٌ وَمَا دَرَى كَمَا هِيَ نَارٌ نَار